<تصفيق> بسم الله الله في تفسير شيخ سيد الله تعالى الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم الرحمن في تفسير ونؤمن بما أنزل عدينا ويكون بما وضاءكم وهو الحق ويكون بما وضاءكم معكم كل بني أتخذ لهم وقلنا من ذاقكم ورفعنا فوقكم الثور قل ما هات اليكم بقوه وانفعوا قالوا سمعنا واعطينا في قلوبكم من مع ان الواجب ان يؤمنوا بما نزل الله من قضاه سواء انت ما انزل عليهم او على غيره وهذا هو الايمان النافع الايمان بما نزل الله على جميع رسله واما التفريق بين الكتب والكتب وزعم الايمان بالعقل لا دون العقل هو ولهذا قال تعالى: هذا ليس بإيمان بل هو الكفر داعي. بل هو الكفر داعي؟ ولهذا قال تعالى: إن الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون أي يتصدق بين الله ورسوله، ولا يؤمنون من دونه ولا يكذبون ويؤمنون أي يصدق بين ذلك سبيله ولا يكذبون حقا. ولهذا رد عليهم شكر وتعالى تعالى هنا ردا ذاتيا ونزلهم جزاما لا محي لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقران بامرين فقال وهو الحق فان كان هو الحق في جميع من ثبت عليهم الشهوات والهواتف وهو من عند ربهم فكفروا به بعد ذلك كفروا بالله وكفروا بالحق الذي انزلت يعني كنتم مؤمنين بما أنزله الله سبحانه و تعالى عليكم و الله بذلك ما لا تتعبدون الله سبحانه بما انزله الله على محمد صلى الله عليه إذا اذا كنتم متبعين ممتثلين بما امر الله سبحانه وتعالى فعلى ما لا تتبعون القران الذي انزل صوره وانجيل من هو الله والذي انزل القران هو الله ما تؤمنون بكتبكم ولا تؤمنون بالقران هي انتم كفار لا تيمن هذا القران هو الشق وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا وهو الشق والقران اخباراته واحكامه اما الاخبار فهو القبر صادق واما الاحكام فهي الاحكام العاجله ولهذا قال سبحانه وتم تكلمه ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا يعني في الاخبار وعدلا يعني في الاحكام هذا اول امر حثهم الله به على الايمان بالقران انه حق هذا واحد الامر الثاني انه مصدقا لما معه مصدقا لما معه لم يخالف الذي عندكم بل هو مهيمن عليه ورد فيه الاشارات الى ما عندكم ولم يكن الذي سبهم ابدا يعلم ما في كتبكم وما جرى بالانبياء من قبل وحده ولكن لما جاء القرآن وصدق ما جاء على جميع الانبياء السابقين وهذا حق لا مليكه وانتم تعلمون هذا فعلى تكذبون نعم ما عليه من لا تعطل وفي ذلك الوضع لا وهذا ليس عند الكتاب فقط بل قد يكون علم في هذه الأمة من يترسم خطأ الكتاب في هذا فيكون مثلا أن تستدل بذليل وتنشر مثله تماما أو أنت تطاعد طاعدة في مسألة من المسائل العلم وتبني عليها القسم ثم يجب المخالف. بمثل هذه القاعدة تماما فتربت ليه؟ لهوى، ليس بهدى والاصل أن الاستدلال وقواعد الاستدلال ما تتجز إذا ألزمت أن تنسك بالقاعدة فلتتمن بها جائمة مش تتمن بها إذا أردت ثم إذا جاءت بهذه بمثل هذه القاعدة تقول انا أنا ضرور لا لا الإنصار يقتدي قبول الحق من أي أحد سئنا من كان. طالما أن القاعدة التي استدلت على الحق قاعدة منذبطة أنت صيدتها وأن واستدلت وضعا به أما الانتان يتلاعب إذا جاء الشيء الذي يريده صار يصعد القواعد وإذا جاء الشيء الذي لا يريده صار يرده وهو لا يجرى أنه يرد الذي يستدل به هو نفسه فالإنسان ما يشطر هذا ولا يجزئ هذا بل يكون منصفا وينزل المسألة على الصحيحه الصحيحة عندها العلمية سواء وثقت ما عنده أو خلفت لأن الحق ظلت المؤمن لا يكون مثلا تعصباً لقول راب الجميع الأطوال ولو جاءت من جهة الصحيحه ليه؟ أليس دينا؟ إذا كان دينا، فلا بد أن تتبع هذا الحق، سواء كان المخالف يخالف شيخك أو يخالف طريقتك أو يخالف جماعتك، لأنك لو تم بالباطل مع ظهور الحق عند المخالف، فإنك تكون بذلك على أمر الجاهلين هذا الذي كان أنك تعرفه، وهذا الذي كان عليه المشركون وما ينبغلك تقول ألا مش مشرك واسم يهودين ومصرونين لم نسلمك بأنك يهودين عن المصرونين ومشركون حتى تضرع عن نفسك هذا لكن نقول إن المشابهة ليت شرطة ان تكون في كل شيء لكن المشابهة تكون في قاعدة قد تكون في هدي قد تكون في لذة قد تكون في شيء من الشعارات أو كذا فانت وفقت هؤلاء حين اردت الحق مع وضوحك وتمستكتب بما أنت علي لكونه قول يا شيخي أو قول جماعاتك أو قول قائفة من الطوائف أو مذهبا من المدنين وهذا داون عضار في الأمة يعني الذين مثلا ينكرون السنة ويقول نحن أكيد يقول أي اللي نأخذ طب لا نأخذ على نعمل بما في القرآن. قال القران الله سبحانه وتعالى خلق القران وما اتاكم الرسول فخذوه وبناكم عنه فانتهوا ايه رايكم الا انزلنا اليك كتاب حقيقه اسمائه بما اراك الله فلا يربك الا يؤمنون حتى يحق فيما شجر بينهم ها؟ ايه رايكم هذا هو القران ان كنتم اتلين بالقران داعين الى ادب القران لكن في الحقيقه هؤلاء حينما فجروا على ايثار السنه انما من وراء ذلك انساق سريعه لكن هي مرحله النهاردة النهارده السنه بكره هيجي للقرآن. ليه في القران ليه؟ اصل القران في قراءات وهذا وهذا يدل على انه يعني النقل غير منضبط ايه تاريخ المقره الاسع ثلاثه ثانيه من ورقه وقت ان سكت سكتت بس هذا يدل على انه القران فيه تناقض في النقل يتم التشكيك عبر هذا ثم بعد ذلك اجتيال الشريعه عن مسائلها حتى يكون الناس منحدين بلا دليل ولهذا من انكر السنه كان كافرا ولو قالنا ماذا من بالقران نقول انت كافر لان لا يجب انكارك للسنه انكارك للقران فانت كافر لا يشك في كفرك احد ممن شم رائحه العلم ومن شك في كفري من انكر السنه كلها وقال لما ناخذ بالقران ونظر السنه من شك في كفرها وعلى مذهب من انكر ذلك نعم نعم نقول كل من عند هذه احرف نزل بها القرآن إذا في السنة لما عمر رضي الله عنه أتى بصحابي ومسكه من تلبيه حتى أقامر عند النبي قال صلى الله عليه وسلم القرآن بغير ما أقرأ قال أقرأ فقرأ قال أقرأ وما فقرأ وما قال هكذا أقول إنه القرآن هذا سبعة آية احرف ثم هذه القراءات كلها متوكرة قراءة متوكرة كل قربي اللي قال الله وسلم وقلوا نتبه شبير عليه السلام أيضا إن كون المهاج مصدقا لها معهم يستطي أن يأخذ مجدد لهم لا على قصة ما من الكلب فلا تبيلهم إلى الإستاذيات فإذا يحرقوا مني ومحنهم قالوا من ذلك من دعا ليس لهم غيراقا ولا تسموا دعوات إلا بالسلام إن بالسلام أين لك؟ ثم يسحقون الذين في مقتدها ويستحذونها هذا من حماقة وجنون؟ فكان القرآن في ولاله مرضا لعباده ورضا نعم من يعني القرآن أتى مصدقا لما ما من فإذا أنكرتم أنتم من القرآن إذا هذا العلم أنكره إنكر الحق العلم إنكر الحق العلم لكنه لا يعود فيها إنما هو محدث أعظم ولهذا هذا المتعصب أعم أعم يرى بأنه فجته ولا يدري لا يحل. هو كذا خبر هو كذا خبر وهذا الذي إنما هذا الذي بيأ... أقول ولا أقول بغير كذا خبر نعم ثم نبضى عيس على تعوامهم لماذا بما تنزل إليهم بقوله قلت أي قل لهم إذا قدرون أنبياء الله من قبل إن كنتم نؤمنين ونقفت أولا لكم وانتم قاولون لذلك ليس يعني هذا لا, لا يستبعد عليكم فانتم قوم حتى في زمن موسى فبندق الان في خروج القران وتردون القرآن فهل قبلتم ما كان في زمن موسى عليه السلام هل قبلتم من موسى ما قال موسى عليه السلام جاءكم بالبينات الواضحه وما حد ذلك التقدم العجيب تحمل فهل تبعتم هؤلاء مبنيون أمرهم مبني على العناد والعياذة بالله فلماذا تقتلون الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أنتم تصدقون الانبياء من قبل فما تكون الآن بما كان علي الأنبياء من قبل لما قتلتم لما اتخذتم العزل لما قلتم لما سعيد على الإله كما لهم آلهة لما قلتم هذا فإذا كان هذا الأمر عند هو شأنكم مع الأنبياء الذين تؤمنون به فكيف ب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن الله ذكر عن محقّة هؤلاء النبي أنهم يعتقدون حتى نبوتهم ويعتقدون نبوته وأنه نبي. قال صدقانة الذين عتنوا وكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وين الفريق من لا يفهمون الحق هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شفت واحد هل يمكن يخطئ ولده لا مستحيل واحد يمكن يخطئ في كل ولده لا يمكن كذلك هؤلاء في قراره النفوس يعلمون لقوه محمد كما يعلمون ابناءهم تماما ولكنهم جحود وهذا الجحود والعناد لا شيء لكثير يبقى المساله مش مساله براهين ولا حججز المساله مساله عناد وجحود فلم يكن القران قافرا ولد سنة قافرا عن بيان الهجة لهؤلاء ولاتهم والعجة نعم ولهذا في اشتراك العلماء في مسألة الحجة التي يقيمونها على خلقين مش لازم ما تنمثل في كل الحجة يعني ننقطع معظيرة المخالف انه لازم يبقى معاك ويحسق الصحة ما تقول. هذا لا يريد ما تنمثل إنما يلزم في إقامة الفجة أن تقيمها بأجل لك وطبشها كون مخالف يعتقد هذا ولا يعتقد منه يجدع مش لازم نقول بحاجة من قطرة معذرة لازم يسلم رفع الرأي البيضاء لا مش لازم المهم أن تقيم الفجة واضحة أقيم الفجة واضحة بالأجل لك أما أن يكون وقي يستجيب على أن يستجيب دي مسألة كاي نجدعب مهم انك تقيمها عليه وتكون واضحه ليه لانه هو قد فهم الفجه عالما بها لكنه معان، مهما تجيب له انا لا لا لا لا لا لا لا لا ده لا ده لا فليس هذا لا لا لا لا تقيم لا لا العلماء لا لا العلماء لا لا لا لا الرافقون يقلون الحجة لأنهم أضرى به ثم بعد ذلك هل يلزم بعد متابعة الخصم لهذا أو يلزم إيمان الخصم بهذا لا ما يلزم الذي يلزم هو الإقامة فقط فمعد الصيد اشتراف الفهم للحجة نقول اشتراف الفهم معناه أنه يفهمها مثله لو أرد يفهم ففي فرق بين الفهم والاتباع فأنا أقوم الحجه بينها واضح طيب وهذه الحجة مفهومة واضحة لمثلك لو أراد أن يفهم لكن كنا في ذلك ستجعل حجبا من العناد حتى لا تسب لست مسؤولا عنك، لست مسؤولا فحتى تشتراط فهم الحجة لا يلزم أن يكون المستمع والمقام على الحجه متبعا يقول لا والله يسعى عنده شكوك ويسعى عنده كذا ويسعى عنده كذا هذه الشكوك ليس المراد منها يعني عدم ظهور الحجه لا انما المراد التشكيك فيما قلته وانت من اجل عدم الاتباع بس انها هي عضو في عدم الاتباع هذا لا يلزم اننا نزيل ما عندك كل يسر ولهذا الذي صفامة حارب من حارب من المشركين وعندهم شبهة وعندهم شبهة جلاها القرآن لكن ما اتبعوه حينما قالوا إن وجبنا أبعنا على أمنا وإننا على أسرين مهتدون مهتدون طيب قال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يحتجن أحتجن أباك أولو كان أبوك هذا لا يعلم شيئا لكن مع ذلك صاروا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التمسك بهذه الشبهة وهم في الحقيقة يعانيه وإلا إما اتبعوا النبي أيضا كان على ذي الشبهة يوما ما لكن لما أرام حقا طارقوا مكان عليه الآباء ونخروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فليتبأ لازما تأخذ بتجذير هذا المخالف وتظل ما حقا يسلم لك لا هو لن يسلم لك لأن عنده حجبا من العناد والجخود فلن يتجيب لك أبدا على أجواء فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله مع أهل الكتاب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاطرا في بيان الحج ولم يكن هؤلاء أيضا جاهلين لهذه الحج غير فاهمين لا هم فاهمون تماما لكنه العناد الذي منع من ذلك الاتباع بقرومة. بقرومة بقرومة. بقرومة. بقرومة. بقرومة بقرومة بقرومة هذا النوع التالي من السماع في القوالي يرجع على معنيين سماع القبول والطاعه والاستجابه واثنين سماع الأذان السماع المعروف كذلك النظر او البصر ورجونا بعنا اي صارت هذه أذنه واشرب في قلوبهم العجلة أي صنغ كفر عجلة وكفر تأتيك في قلوبهم وصنغنا كذلك بكفرين واشرب في قلوبهم و... العجلة نعم بكفرين قل بكما يحب كما كنتم أي لكم تدعون البيمان وتمسلون بسين الحق وأنهم فتطردتم عن بلا حضار وستطردتم لإسلام من الله لما ورد عنكم نوسى مفي الله ولم تقفلوا أمانياه ودوانيه إلا بعد تهديد ورفعوا لتوفرهم فاستطردتم بالقول ونطردتم بالبعن فما نال البيمان سنة الدعين وما نالتين شو فردت موسى الاسرائيسين بالخجج وثن بالبراهيم ومع ذلك مفيش شيء ما استجابوا وتأخذوا العجلة من بعد ما أدعنوا بالخوف الا حينما ورفعنا فوقهم الهكورة بميثاقين رفعنا فوقهم الهكورة خلاص منها تؤمنوا ولا لا حان الله الى هذا الحال يصل بني اسرائيل مع موسى عليه السلام ومع ذلك نقض هذا كله أو اكثر نعم سمعنا وعصيح لكن اصحاب النبي صلما ما وصلوا إلى هذا الحال أجل وإنما قال رسول الله عليه وسلم بناباء البحر لخبناه معك ما كان النبي يأمر بأمر حتى تدرك الصحابه رضوان الله عليهم إلى تنفيذ أمره ورياضة عرور بن مسعود لما نقل هذه اللوحة الجميلة والصورة من لإمكان والإتداع في الحديدية صورة أظهرت عقولهم والله ما أمر أمر الا تباروه وما تورد أودوه إلا ختلوا عليه وما تنقم لقوامة هذه حصل في بني إسرائيل أبدا وما تنقم لقوامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه هل عرفتم هذا الأمر أبداً؟ إن النبي يأمر بأمره والصحابة ما يتدرون هل عرفتم هذا؟ عرضنا في السنة بعض المواقف ليه؟ حرصا من الصحابة على تغيير الأمر من السماء لشدة الانتفال والاتباع، لا لشدة التخلص حينما كانت الفلايبين احلقوا الحلوا مش هم ده يعني استعجلوا الامر لا هم مش عايدين هم عايزين ندخلوا عايزين ندخلوا ولو بالقتال فما اتشاب ليس رغبه عن أمر رسول الله السلام الله سبحانه وتعالى أن ينزل وحية من السماء تغيير الامر فتطرع عيونهم بدخول المسجد الحرام ولو حتى بالكفاء هذه الاحوال التي كانت أصحابه يتأثرون فيها مش فرارا من انتثال الامر لا وإنما هو إمعان يريدون. ثم عندهم استباه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غويا نويا في المسجد الحرام وموقف به، فلهذا تعمق المسلمون بهذا عسراً في الحق، لكن لما لم يكن من الأمر مود وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه اتبر الصحابة ايه؟ اتبر الصحابة ذلك، كذلك في الخندق لما رأى الذين صلّموا أن يرفع العم شدة الحصار، واتفق مع رؤساء غفان وبعض القبائل على ان يعطيهم ثلث ثمار المدينه ويرجعونها للثلث وجاء يستشير الصحاب استشار السعدين وقال لهم لقد فعلت كذا وكذا فماذا قال الصحابه ترخصوا قول الله خلص الحمد لله ولو تعقون مستمار المؤمن إحنا لا, لا نواجه بأنفسنا ولا بأبنائنا ولا بزوجاتنا ولا بكذا ولكذا وإنما قالوا كلمة الحق وقوله الحق قوله المؤمنين الصادقين قال يا رسول الله هذا الأمر فعلته لك لأمر الله سبحانه أو فعلت شيئا لنا هذا امرك الله به ام شيء تصنعه لنا ان كنت قد فعلت طاعه لله استجابه لامر الله فعلناه وان كان شيئا تفعله لنفسك فعلناه لك وان كان شيئا تفعله لنا فلا يا رسول الله والله لقد كنا والقوم على الكفر وما كنا نعطيهم ثمره من ثمارنا الا كرم او بيعا اما وقد اعزنا الله بالاسلام واكرمنا بك نعطيهم ثمارنا فلا يارسول الله والله لا نعطيهم الا الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء صنعته لكم لما رايت العرب قد اجتمعت عليكم عن فوس إذا شوف صحابة هنا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من يتركطه فيه بخلاف بني الصيد قالوا سمعنا وعطينا هذا سبب في هذه الأمة سمعنا وعطينا وقول تعالى واشريبوا في قلوبهم العجل يدل على أن محبة العجل وعبادته لم يكن شيئا ظاهرا وإنما شيء دخل في قلوبه بتشربته هذه السلوف واعتقدته آمنة به لكن أمة النبي صافة لم تفعل ذلك أبدا والصحابة ما فعلوا ذلك أبدا على الإطلاق <تصفيق> وطبعوا بها التي كانت صحيحه يامر الله له بكل خير وينهى عن كل شر فوضح بهذا الذي لهم وتبين ترابطهم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> طبعا مثل هذه اخوان الامور والاحوال والمواقف حين قوى الله سبحانه وتعالى بكتابه انما المراد من ورائها الاعتبار والاتعاظ بالا نقع فيها فقد كان في أحسن المحوارات في أحسن ما كان حديث يفترر الهدى قلبين وديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة بقوم يؤمنون فكل المخصص عليك من عنباء الرسل ما يثبت به فؤادك فالله سبحانه يذكر من هذا القصر من هذه المواقف ما يكون عبرة لنا لنتميز في ديننا وتمسكنا بهذه الشريعه لنتميز في ذلك عن هؤلاء الذين عارضوا رسل الله وانبيائه